فَلَمَّا فَصَل طالوتُ بِالجنودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَنِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ